بل قالوا أضاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر كَمَا بآية كما مَا الأولون ما مِنْ قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 صدقناه الوعد فأجيناهم ومن شاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتاب فيه ذكركم أ فلا تعطلون وكم قصمنا من قرية كانت والمة وعاء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 ومن عِندَهُ لا يَستكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَستحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَخَذُوا آلهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُشْرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِ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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك القلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشد والخير فتنة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 وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ سَبْرُ جَهَّةٍ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّهَا هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا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 وَهُمْ وهم فيها لا يسمعون 117. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها